وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْذُبُ عَنهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فِي العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْنَيٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُّجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 قالوا رَبّناَا بعدِ بَن سْفَارنَا وَظَلَُ أَنفُسَهُم فَجَعلناهُ حادثَ وَمَزَّقَنهُ كلُمُ مَزَّقَ إِ فيِي ذَلِكَ لآيات لِكُْ لِصَارٍ شَكُور.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 <تاح العليم> قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لكنا مؤمنين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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فِي أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 قُل ان رَبّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَدِّرُكُم عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِنَّ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكذَّبَ الذيينَ مِن قَلِهم وَما بلَ مِعَشرَ م آتَيناَاهُ فكذَّبوا رُسُل فَكَ فَكان نكير.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 وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ